اللهم الرحمن الرحيم والضحاء والليل اذا سجاء ما يودعك ربك وما قلا ولا الاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغمى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب كفح